لا اله الا الله أكبر الحمد لله رب العالمين ارحنا يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين وَإِذَا الْبِحَارُ صُبِّيَاتٍ وَإِذَا النُّفُوسُ وُجُودٌ وَإِذَا الْمَوْدَةُ صُويبَةٌ فَإِذَا الْمُقْتِلَاتِ وَإِذَا الصُّحُفُ شِرَاتٍ وَإِذَا or that can I'm um... السماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها في جنرها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها